وذكر المصنف رحمه الله تحته ثلاثه فصول وكنا قد شرعنا الفصل الثالث والاخير وهو في أدب العالم مع طلبته مطلقا وفي حلقته يعني مطلقا سواء كان في الدرس وغيره وحلقته يعني ما يتعلق به بالدرس كنا شرعنا في الادب الخامس أن يسمح له بسهولة الالقاء في تعليمه وحسن تلطفي في تفهيمه لاسيما إذا كان الطالب اهلا لذلك لحسن أدبه وجوده طلبه أن يسمح له أن يسمح المعلم للطالب بسهوله الايقاء في وتعليمه يعني يعلمه بطريقه سهلة من أجل ايصاله معلومة اليه اذ هو المقصود به بالتعليم قال النووي رحمه الله تعالى وينبغي ان يكون سمحا ببذل ما حصله من العلم يكون سمحا ببذل ما حصله من العلم ولا يلقي شيئا إلى من لم يتاهل له ولو سال عنه إذا كان العلم كبيرا على عقل الطالب هذين لا يعلمه هذا العلم لو ساله ولو لو ساله أي طلبه منه هذا كان كما ذكرنا مرارا كان في ابن هو من كان المعلم يجلس وثم مدرسة وأما ما يتعلق بالعصور المتاخره المتأخرة اذن الأمر قد اختلف جدا الاختلاف قال لم يوجبه ويعرفه ان ذلك يضرهم ويتواضع له المتعلمين روى مسلم عن عياض الحمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اوحى اليه أن توضع ذا كلام النووي رحمه الله تعالى وفي اشاره لما ذكره المصنف من هذا الأدب وقال الماوردي ومن آدابهم الا يعنف متعلما ولا يحقر ناشئا الا يعنف متعلما المعنى انه يكون معه على وجه السماحه والتواضع ولا يستصغير مبتدئا فإن ذلك ادعى إليهم واعطف عليهم واحث على الرغبه فيما لديهم ومن آدابهم الا يمنع طالبا ولا يؤيس متعلما لما في ذلك من قطع الرغبه فيه والزهدي فيما لديهم السمرار ذلك مفضي الى انقراض العلم به وانقراضه يعني قد لا يكون طالب العلم عندهم من سعات الصدر ويتحمل المشقة أو الجفاء الذي قد يكون من المعلم فان اذا يذهب ولا يتعلم واذا ذهب الأول والثاني والثالث والرابع ولم يبقى أحد فان كيف ينشر العلم اذا كان الطالب يقف مع عقله القاصر الذي قد يعاقب شيخه وبي من صرفع عن, عن حلقه الدرس عنيد لان يتعلم هو ولن يتعلم غيره واذا كان كذلك عنيد صار ذلك مضدا إلى انقراض العلم وانقراض من يطلب العلم قال المصنف رحمه الله تعالى ويحرصه او يحرذه على ضبط الفوائد وحفظ الفرائد يعني معلم يوصي طلبته بوصايا ومن ذلك أنه يصيهم به بالضبط والضبط المراد به الحزم ضبط الشيء حفظه به بالحزم اذ هو المقصود ضبط ضبط العلم باصوله وفروعه هو المقصود من من الدرس ومن التدريس ومن التعلم والتعليم فما جاء الطالب الا من أجل أن يضبط وما جاء المعلم إلا من اجل ان يعلم ما يضبط عنه هذا لاصره العلم إذا كان منضبطا مضبوطا حينئذ استفاد منه الطالب وستفاد كذلك المعلم في ابقاء من ياخذ العلم عنه اما اذا كان العلم مجرد مسائل أو مجرد ثقافات تكون بالذهن فان باذن لا يفضي إلى المرجو من بقاء سلسلة العلم قال ويحرصه على ضبط الفوائد وحفظ الفرائد أي أصول العلم وفروعه ولا يدخر يعني يمنعه عنه من انواع العلوم ما يساله عنه وهو اهل له إذا كان الطالب اهلا ليه لان يتعلم علما ما حنين الى ان ينبغي للمعلم ان يمنعه من ذلك العلم بشرط أن يكون اهلا أن يكون اهلا اذ قد يطلب الطالب درسا ما بعلم ما ولم يكن هذا العلم قد حصل له مقدمة كمن يطلب درس التفسير ولم يكن ذا لغه وذا اصول حنين لا يجاب لأن التفسير انما يفهمه بب العرب فاذا لم يكن الطالب على قدر به فهم لسان العرب حينئذ لن يستفيد الا اذا كان المقصود من درس التفسير هي المفاهيم العامه وأما إذا كان المراد به على جهه التفسير اللفظي للمفردات والاعراب والصرف والبيان نحو ذلك وبيان النكات التي تتعلق بلسان العرب هذا لن يفهمها إلا إذا كان صاحب لسان حينئذ اذا طلب درس في التفسير لا يجاب عليه إلا إذا كان أراد به ماذا الفهم العام والفهم العام هذا قد يستطيعه الطالب بنفسه قد يحصل طالب العلم بعض العلوم أو بعض الفوائد بنفسه بمعنى أنه يقرأ وتكون الفائده حاصله بمجرد قراءته اذ من العلم ما هو واضح لكل أحد بل كما قال ابن عباس من تفسير القران ما هو واضح بمعنى أنه لا يجهله العامة والخاصه وإذا نظر الطالب في تفصيل يهتم بالمعاني العامه وتقعيد الكليات والاصول العامه دون نظر الى المفردات إلا فيما تمثل الحاجة إليه هل اذا هذه الاستفاده <تصفيق> هذه الفائده العظيمه وهي ان يدرك حقيقه القران على على وجه الكمال وهو ما يسمى بالالوقات المتاخره بالدراسه الموضوعية يعرف هذه الصوره تتحدث عن ماذا وهذه الصوره تتحدث عن ماذا هذه القصه ما الذي يستفاد منها وهذه الاحكام الشرعيه التي أجمع عليها أهل العلم قد يذكرها المفسر ونحو ذلك هذا ياخذه طالب العلم بنفسه ولا يحتاج الى شيخ يقراه عليه لسببين الأول أنه مما قد يوفر له الوقت أنه يوفر له ماذا يوفر له الوقت وثانيا أنه لو اراد أن يدرسه عنايذ سيبقى سنين في درس هو في نفسه لو قرأه لاستطاع ان يقرا التفسير فيه شهر مثلا او بشهرين وثلاثه ولو بقي مع درس لبقي سنين وهذا مما قد لا يتاتى لطالب العلم التحصيل التطويل في الدروس هذا لا لا يفيد منه كثير من طلبة العلم قال لأن ذلك ربما يوحش الصدر وينفر القلب ويورث الوحش ولذلك لا يلقى إليه ما لم يتاهل له لأن ذلك يبدد ذهنه ويفرقه ويفرق فهمه يعني لا يلقي اليه ما لا يحتمله عقله وهذا كما ذكرنا كان في السابق طلبة العلم يتميزون مبتدئون والمتوسطون والمنتهون وأما مع الاختلاط واختلط كذلك الشرح باعتباري الادنى عند بعضه وباعتباري المتوسط عند بعضه وباعتباري المنتهين عند عند كثيرين حينئذ ننظر فيه بحسب الاحوال وبحسب ما يترتب عليه من من مصالح وهذه ترجع الى اظهار المعلم ذاته ونفسه وما يرجحه في طريقه درسه عين هو الذي يكون معتمدا واما اذا راى الطالب ان هذا الدرس دون فهمه فيذهب إلى ما يسال من يستفيد منه وتكون فيه معلومات أكثر واذا كان راى العكس أن هذا درس فوق فهمه حريص يتركه إلى الى غيره هذا الاصم الذي ينبغي ان يعتمده طالب العلم قال فان سأله طالب شيء من ذلك لم يجبه إذا طلب منه أن يعلمه أو سأله عن مسألة ليس ليس من شانه ان يسال عنها ليس كل علم يسال عنه الطالب ثم إذا ساله لا يلزم من ذلك أن ان يجاب لا يلزم من ذلك ان يجاب وانما يسال عما وقع وعما يدرسه وعما يتعله وما ذلك من تركه أو هو يبحث به بنفسه او هو يبحث به بنفسه فان ساله الطالب شيء من ذلك لم يجبه ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه قد وقد ليس به بلازم أنه يضر ولا ينفعه قد بعض الافهام قد يكون لها شأن آخر ليس ليس هذه او ليست هذه من القواعد العامه كل ما يذكره العلم فيما يتعلق به بطلب التحصين هذه قواعد إما اغلبيه واما باعتبار زمانها وأما انها تصدق على كل طالب علم جواب لا ولذلك بعض العلوم لو درسها طالب العلم على اهلها المتخصصين قد تصعب وقد يقرأها بعضهم بنفسه فيحصلها إذا ما الضابط الضابط هو فهم الطالب عنايته واخلاصه وصدقه مع الله عز وجل الى اخره قال وان منعه اياه منه شفقه عليه ولطف به لا بخلا عليه يعني يبين له لماذا لم اجبك فيقول له لا اجبك ثم بعد ذلك يعتذر له بأن هذا إنما هو بناء على حفاظ بناء على الحفاظ على مصلحة طلبك طلبك للعلم والا العصر فيه الجواب فإن امتنع لعله بينه بين بينا ماذا بين ان هذا المنع لأجل كذا وكذا وليس بلازم وليس بلازم أنه كلما لم يجب سؤال قال له لم أجبك من أجل كذا وكذا حينئذ يكون الاعتذار أكثر من من اجابه الاسئله قال رحم الله تعالى ثم يرغبه عند ذلك في بالاجتهاد والتحصيل ليتاهل لي لذلك وغيره يعني ليصل إلى ادراك هذا العلم وكذلك المسائل التي التي طرحها والاجتهاد والتحصيل اصل اصيل عند طالب العلم فان لم يجتهد بمعنى انه يبذل ما في وسعه ان يتعلم العلم لا ياتيك وانما انت تذهب إليه هذا الاصيل ثم الذهاب إليه ليس بالامر الهين يحتجي لمجاهده يحتجي لصبر يحتجي لوقت يحتجي الى, إلى, إلى, إلى, إلى اخره كما هو معلوم اني لا بد من الاجتهاد ولابد من التحصين ولابد من من الصبر فمن ظن انه قد ينال العلم دون ذلك فقد خدع نفسه وغش نفسه قال وقد روى في تفسير الرباني العالم الرباني أنه الذي يرب الناس بصغار العلم قبل كبار هذا اشتهر عند بعض اهل العلم في تفسير معنى الرباني اشتهر على اللسانه الناس كانه مع كانه لا يفهم الرباني الا بي بهذا المعنى مع انه لم يعرف له قائل إنما اورده البخاري رحمه الله تعالى هكذا قال او قيل و عن السلف من الصحابه العباس وغيره خلاف هذا القول الذي الذي اشتهر وانما نسبه ابن تيميه رحمه الله تعالى الى مجاهد الى مجاهد هو الذي رب الناس بصغار العلم يعني المسائل الواضحه قبل كباره صغاره ليس المراد الامور الدقيقة وانما المراد به ماذا مراده به الواضحات وتذكر الواضحات ثم ينتقل منها إلى ما دق من العلم وقد يخف على على كثير فيكون من قبيل التدرج قبيل التدرق قال البخاري ويقال الرباني الذي يرب الناس بصغار العلم قبل كباره قال البخاري في تبويبه ويقال لم يسند هذا قوله لا اله الا حتى قال بعضهم ان هذا من من فقه البخاري نفسه رحمه الله تعالى ولم ينسبه لاحد لانه اعتاد ان يبين من القائل ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغال العلم قبل كباره قال العيني هذا حكاية البخاري عن قول بعضهم ولم يسميه وهو من التربيه يعني رباني من من التربيه اي الذي يربي الناس بجزئيات العلم قبل كلياته هذا المراد بالصغار العلمي قبل كباله أو بفروعه قبل أصوله أو بمقدماته قبل مقاصده وقبل هذا وذاك يبين ما يحتاجه المتعلم في دينه من توحيده وما يتعلق بوضوئه وصلاته ونحو ذلك وقد كان من القديم الطالب اول ما ياتي ويجلس في حلقه المت... المعلم لا يبدا يجلس هكذا وانما يتعلم اولا ما يتعلق به بالتوحيد ثم ياخذ رساله تعلق بصغه الوضوء والصلاه والزكاه والصوم وحذلك العبادات وكان الخمسة ثم بعد ذلك يرتقي الى أن يجلس في حلقه المعلم لكن لما دخلت الامور بعضها في بعض صار الناس كل ياتي ويدرس على حسب ما يراه حين ذهبت هذه الامور اين وجدت في بعض الجهات لكن لم تكن على جاده المعروفه عند اهل العلم وقال ابن عباس كونوا ربانيين حلماء فقهاء هذا الماثور عن ابن عباس في كثير من من التفاسير كونوا ربانيين قال كونوا رباني حلماء فقها يعني يجمعوا بين ماذا بين الحلم والفقه لانه قد يكون فقيها لا يكون حليما وقد يكون حليما ولا يكون فقيها وقد لا يكون حليما ولا ولا فقيها والمطلوب ماذا أن يجمع بين بين الوصفين لأن الحلم مراد ومطلوب والفقه كذلك مراد ومطلوب وهذا التعليق راه الخطيب في كتاب الفقيه المتفقي بسند صحيح ونسب ابن تيميه رحمه الله الاثر الاول الى الى مجاهد الذي ذكر المصنفون أن الرباني هو الذي ربي صغاره اي رب الناس بالصغار العلم قبل قبل كباره قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الفتاوى الجزء الاول صفحه 62 قال ان الرباني قيل منسوب الى الرب رباني رباني اذا منسوب الى ماذا الى الرب الى الى الرب بزياده ال والنون على قول على طريقه في النسب بزياده ال و و انه هي سماعيه يعني الفاظ مسموعه لسنا عرف الا الاصل فيه النسب ان يكون بزياده ال على قواعد المعروفه في باب النسب منسوب الى الرب بزياده ال والنون كالرقباني واللحيان رقباني. هذا نسبة الى الى يعني اذا كبر في في الرقبة وكذلك الاحيان نسبه الى ها الى اللحيه الاحياله يكون بزيادة الالف في قال وقيل هذا قول انه بزياده الف النون نسبه الى الرب وقيل منسوب الى ربان السفينه وهذا اصح هكذا قال ابن تيميه وحمدت الله هذا ربان السفينه يعني قائد السفينه والعصر بالاهل العلم ان يكون ماذا أن يكونوا قادة وليس الجهل الذين قادة قاده للناس إنما اهل العلم قال وقيل انه منسوب الى ربان السفينه وهذا أصح فإن الاصل عدم الزياده في النسبة اذا ولكن كونوا ربانيين المراد به ماذا أن يكون رباني بمعنى انه ماخوذ من ربان السفينه بان يكون قائدا ولا يقود الا بعلم المس مراد انه لان الوصف ماذا وصف لاهل علم بان يكونوا ربانيين أن يكونوا قادة وهذا يحتاج إلى علم ويحتاج إلى فقه كما قال ابن عباس علماء فقهاء قالوا هذا أصح فإن الاصل عدم الزياده في النسبه لانه منسوبون إلى تربيه الناس وكونهم يربونهم هذه النسبه مختص بهم وأما نسبة من الرب فلا اختصاص لهم بذلك يعني ذقيل بأن منسوب الى الرب اذا منسوب الى على اي وجهين على كونه عابدا له هل هذا يختص بالعلماء لا يختص بالعلماء كل مسلم فهو رباني اذا فتح الباب وليس هذا بمن مراد انما المراد انه اتصف بوصف لا يوجد في غيره وهذا إنما يكون إذا كان قائدا ولا يكون قائدا الا اذا كان عالما فقيها حليما إلى آخر صفات القادة قال أما نسبتهم الى الرب فلا اختصاص لهم بذلك بل كل عبد فهو منسوب اليه أو منسوب اليه قالوا في رباني لكن ليس هذا مرادا ليس هذا مرادة. بل لم يطلق الوصف على كثير من الصحابه أنه رباني ولذلك قيل في ابن عباس ولم يذكر هذا الوصف فيه في غيره فدل ذلك على أنه ليس منسوبا الى الرب لو كان منسوبا الى الرب لثوى فيه عامه الناس بل كل مسلم فهو رباني قال بل كل عبد فهو منسوب اليه ولم يسمي الله تعالى اولياءه المتقين ربانيين ولا سمى انبيائه والرسل ربانيين فإن الرباني من يرب الناس كما يرب الربان السفينه ولهذا كان الربانيون يذمون تاره ويمدحون أخرى بمعنى انه قد يصيب فيمدح وقد يخطئ ولا ولا يمدح بل يذم ولو كان منسوبا إلى الى الرب صار ماذا ممدوحا مطلقا اذا فرق بين الوصفين فلو كان منسوبا الى الرب لم يدح مطلقا ولم يصح ذمه بوجه من الوجوه لأن كل من كان مطيعا عابدا لله تعالى فهو ممدوح مطلقا واذا ذم هذا الوصف دل على أنه ليس منسوبا الى الرب جل وعلا قال ولو كانوا منسوبين إلى الرب بأنهم عرفوه وعبدوه لم يكونوا مذمومين قط الى ان قال انه اذا قدر انهم منسوبون إلى الرب فهذه النسبة لا تدل على انهم علماء قد يكون عابدا لله تعالى ويكون ماذا؟ يكون جاهلا ليس كل من عبد الله تعالى عبده على ماذا؟ على بصيره بل قد يكون عابدا على على جهل قال فهذه النسبة لا تدل على أنهم علماء نعم تدل على ايمان وعباده وتالوه قال ابن فارس قال هذا يعم جميع المؤمنين فكل من عبد الله وحده لا يشرك به شيئا فهو متاله عارف بالله جمع بين الوصفين يعني عبد الله وحده لا يشرك به شهاده تاكيد لقوله وحده قال فهو متاله عارف بالله فان وجد احد الوصفين عبد دون ان يرتنب الشرك فلا يقال فيه متاله عارف بالله تعالى قال بالصحابه كلهم كانوا يعبدون الله وحده والصحابه كلهم كانوا يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا وكانوا متالهين عارفين بالله ولم يسمىوا ربين ولا ربانيون لم يطلق عليهم هذا الوصف ولا هذا الوصف على القراءتين وانما جاء أن ابن الحنفية لما مات ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اليوم مات رباني هذه الامه فخص ابن عباس دونه دون غيره لكونه كان يؤدبهم بما اعطاه الله من العلم فيامرهم وينهاهم فقهاء علماء قاده يسوسون الناس يامرون ينهون جمع بين الاوصاف كلها واذا كان لانه اذا قيل بأنهم يقودون الناس لابد من ماذا؟ لابد من أمر ونهي ولابد أن يكون هذا الأمر والنهي مبنيا على علم وفقه ولابد أن يصحبه ماذا أن يصحبه علم وصبرا وتقوى وصلاح الى الى اخره قال والخلفاء الراشدون كانوا ربانيين وقال إبراهيم كان علقمه من الربانيين ولهذا قال مجاهد هم الذين يربون الناس هم الذين يرب يربون الناس بصغار العلم قبل كباره فهم أهل الأمر والنهي والأخبار يدخل فيه من أخبر بالعلم ورواه عن غيره وحدث به لانه يكون ماذا يكون دالا على الامر وإذا دل على الأمر كان داخلا فيه في من دل عليه كذلك دلوا على على الخير كفاعله دلوا على الهدى كفاعله فاذا كان كذلك كل من دل على أمر والآمر صار ربانيا وحينئذ يكون كذلك ربانيا قال وان لم يأمر وينها وذلك هو المنقول عن السلف في الرباني بمعنى أنه نقل اولا كلام ابن فارس في تخصيص الرباني ثم ذكر كلاما فيما يعممه فيما يعم فدخل في الرباني كل من نقل خبرا وان لم يكن عامرا ونهيا لكن الأول هو الذي ينبغي اعتماده أن الرباني هو الذي يكون ربانيا من ربان السفينه فينبغي يكون قائدا ولابد ان يكون ماذا حليما فقيها امرا ناهيا الى الى اخره يدل على ذلك أن هذا الوصف لم يكن مطلقا المستعمل في الصحابه كلهم رضي الله تعالى عنهم حتى من بعدهم من الائمه لم يستعمل هذا إلا في خاصه الناس قال وذلك هو المنقول عن السلف الرباني نقل عن علي قال هم الذين يغذون الناس بالحكمه ويربونهم عليها يربونهم يربونهم عليها عن ابن عباس قال هم الفقهاء المعلمون إذا ليس مطلقا ليس ليس مطلقا قلت ابن تيميه قال اهل الامر والنهي هم الفقهاء المعلمون إذا جمع بين هذه وتلك بمعنى أنه قد يعلم ولا يأمر وينها بكذا قد يعلم بمعنى انه يوصل العلم ويدرس فالمصطلح المعروف لكن لا يكون عامرا ناهيا فرق بين بين الامرين وعن قتاده وعطاههم الفقهاء العلماء والحكماء قال ابن قتيبة واحدهم رباني وهم العلماء المعلمون وقال ابو عبيد احسب الكلمه يعني اظن ليست بعربية إنما هي عبرانيه او سريانيه وذالك ان ابي عبيد زعم أن العرام لا تعرف الربانيين قال ابو عبيد وانما ابو عبيده وانما عرفها الفقهاء واهل العلم قال وسمعت رجلا عالما بالكتب يقولهم هم العلماء بالحلال والحرام والأمر والنهي قلت هذا صحيح واللوظة عربية منسوبة إلى ربان السفينه ولكن العرب في جاهليتهم لم يكن لهم ربانيون لأنهم لم يكونوا على شريعه منزله من الله تعالى فكون الوصف لم يكن مستعملا قبل نزول القرآن لا يدل على أنه ليس عربيا كذلك صحيح او لا كونه لم يكن مستعملا لا يدل على ان الع... على ان هذه اللفظه لم تكن عربية وانما الربان اللهو الربانيين إنما يكون صاحب شريعه ولم يكونوا حينئذ اصحاب شريعه فلم يكن هذا اللفظ مشتهرا بينهم ولذلك قال ولكن العرف في جاهليتهم لم يكن لهم ربانيون لأنهم لم يكونوا على شريعه ونزله من الله عز وجل فلهذا لم يشتهر هذا الاسم عنهم وحكمه الانباري عن بعض اللغويين أن الرباني منسوب الى الرب لان العلم مما يطاع الله به فدخلت الالف والنون في النسبة للمبالغة كما قال رجل لاحيان إذا بالغ في وصفه بكبل لحيه وهذا قول ضعيف كما تقدم التنبيه عليه والله سبحانه اعلى انتهى كلامه رحمه الله اذا قيل فيه قولان قول الأول انه منسوب الى رب بزياده ال والنون على طريقه مسموعه بلسان عرب ان لم تكن, وإن لم تكن قياسيه وان لم تكن قياسيه لان القياس انما يكون ماذا بزياده ها الياء قريش تقول ماذا قرشي كذلك هاشم تقول هاشمي هذا الاصفريه مكه مكي مصر مصري هذا الاصل بالياء مع التجديد اما رباني احياني رقباني ونحو ذلك هذا مسموع في الفاظ محفوظه فقط زيادة الالف والنون وهذا نعلم مره تفصيله في شرح الملحه قال قرطبي وقال المبرد الربانيون أرباب العلم واحدهم ربان من قولهم ربه يربه فهو ربان يعني ماخوذ من التربية إذا دبره واصلحه دبره واصلحه قد يكون ماذا قد يكون عاملا لان التدبير ليس خاصا بالشرعيات إذا دبره واصلحه قد يكون ماذا قد يكون عاما في أمور الدنيا والبحث هنا انما هو في امور الاخره يعني يكون مدبرا مصلحا فيما يتعلق به بالشرعيات فمعناه على هذا يدبرون أمور الناس ويصلحونها جعداء وخاصا بي شرايات فهو حسن والالف والنون للمبالغه كما قالوا ريان وعطشان هذا القول الثالث الذي ذكره ابن سلام في كلامه ثم ضمت اليها ياء النسبة كما قيل لحياني ورقباني وجماني فمعنى الرباني العالم بدين الرب الذي يعمل بعلمه لأنه إذا لم يعمل بعلمه فليس بعالما هذا مر معنى تقريره في الشرع كتاب السنه وكلام العلم الصحابه ومن بعدهم إذا قيل عالم انما يراد به جمع بين العلم والعمل إذا جاء بالعلم فقط ولم يعمل هذا لا يسمى عالما لا يسمى عالم. هذا يدل على ماذا على انك لو وصفت واستعجلته بكون هذا من العلماء حينئذ تكون ماذا ولم تعلم أنه من أهل العمل بعلمه يريد تكون غاشا تكون خائنا وكذلك لانه إذا علم أن الشرع يدل على أنه لا يكون عالما الا من جمع بين الوصفين لاننا قررنا فيما سبق ان العلم إذا اتق اريد به العلم النافع كذلك اسالك علما النافع النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه حينئذ اذا قال اسالك علما نافعا علما نافعا هذه وصف كاشف أو للاحتراز ها للاحتراز قلنا الاصل ماذا في الصفه الاصل النهي للاحتراز اذا ثم علم نافع وثم علم غير غير نافع متى يكون نافعا إذا عمل به عنيذن يوصف بالشرب بانه عالم وإذا لم يعمل لا يكون نافعا فاذا وصفته بكون عالما عناذن قد ضحكت على نفسك وغششت غيرك من المسلمين ولذلك اذا اذا اطلقت هذه الاوصاف ينبغي لطالب العلم ان ان ليس كل من هب ودب عناذن يوصف بكونه عالما وطلع عن علامه وإمام والى آخره قال وقال ابو رزين الرباني هو العالم الحكيم وروى شعبة عن عاصم عن زر بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ولكن كونوا ربانيين قال حكماء علماء قال ابن جبير حكماء تقياء وقال الضحاك لا ينبغي لاحد أن يدع حفظ القران جهده فان الله تعالى يقول ولكن كونوا ربانيين يعني يحفظ القرآن على طريقه سلف ليس على طريقه الخلف لانه إذا حفظ القرآن يريد صار عالما عند السلف اذا حفظ القرآن سار صار بل اذا اذا حفظ سوره البقره صار عالما كما قال جد فينا يعني عظم فينا بخلاف الطرق المحدثه البدعيه التي سار عليها الناس في في المتأخرة المتakhirه فاصلوا الحفظ عن عن العلم عليد صار ماذا صار القران هكذا يقرأه سردا من أجل أن ان يحفظه كانه أنزل من اجل ان يتلى فقط فحسب والسلف رضى الله تعالى عنهم من الصحابه ومن بعدهم لم يفقه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المراد بالقران هو مجرد تلاوته أو مجرد حفظه فحسب ولذلك لا يطلق القارئ والقراء عند السلف الا على العلماء إلا على العلماء يكون جامع بين بين حفظه للقران وبين فقه القران فيجمع بين الأمرين ان الله تعالى قال افلا يتدبرون القران يفته تدبره هو فقط يقرا احرفا قد لا يفقه ما ما يقرا إذن لا يمكن أن يجمع بين التدبر وبين حفظ إلا إذا فهم المعنى وإذا فهم المعنى حينئذ انظر فيه بحسب هل المعنى يكون موصلا له للاجتهاد المطلق او انه يفقه ما ما يقرا قال وقال ابن زيد الربانيون الولات والاحبار العلماء وقال مجاهد الربانيون فوق الأحبار قال النحاس وهو قول حسن لأن الاحبار هم العلماء والرباني الذي يجمع إلى العلم البصر بالسياسه يعني السياسه الشرعيه لان يسوس الناس قائد هذا معنى كوني ماذا كوني قائدا أن يقود الناس ولا يقود بجهل ولا بمعرفه احوالهم ولا بمعرفه ولا دون معرفة احوالهم ولا دون معرفه اعرافهم وانما يجمع بين بين العلم الشرعي والعلم باحوال الناس عليه ينجح في ماذا في قياده الناس ويجمع بين الأمرين العلم الشرعي والعلم باحوال الناس فيكون سائس سائسا للسائسا للناس ويكون قائدا يجمع بين بين الامرين فان يكون ماذا يكون كما قال هنا الذي يجمع إلى العلم البصر بالسياسه ماخوذ ما من قول العرب رب أمر الناس يربه إذا اصلحه وقام به فهو رب رباني على التكفين قال ابو عبيده سمعت عالما يقول الرباني عالم بالحلال والحرام الامر والنهي العارف بانباء الامه وما كان وما يكون يعني احوال الامه قال ابن كثير من تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون قال أي ولكن يقول الرسول للناس كونوا ربانيين قال ابن عباس وابو رزين وغير واحد اي حكماء علماء حلما حكماء علماء حكماء حكماء علماء حلما وقال الحسن الغير واحد فقهاء ولا من هذا الوصف وكذا روى عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتاده وعطاء الخرسان وعطية العوفي والربيع ابن أنس ان اكثر سلف على انه لا بد ان يجمع بين كونه قائدا ويكون فقيها وعن الحسن ايضا وعن الحسن ايضا يعني أهل عباده واهل تقوى يعني عامل بعلمه وإلا لن يكون كذلك لو كان مجرد عالمه وقال الضحاك في قوله بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها ولن يكون فقط يكون متعلما للقران إلا إذا جمع بين بين الامرين حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها تعلمون تفهمون معناه هكذا قرئ تعلمون بالتشديد من التعليم وبما كنتم تدرسون تحفظون الفاظ تدرسون اذا هذا الاثر الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في بتفصيل الرباني أنه الذي رب الناس بصغار العلم قبل كبارها هذا ليس على اطلاقه في معنى الرباني بل لابد ان يجمع بين بين العلم الشرعي والعمل به أن يكون فقيها حكيما عالما با الناس من اجل أن يسوسهم على الوجه الصحيح الشرعي السادس الادب السادس الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى يحرص على تعليمه يعني تعليم الطالب وتفهيمه ببذل جهده بالتصوير وتقريب المعنى له من غير اكثار لا يحتمله ذهنه أو بسط لا يضبطه حفظه ويوضح لمتوقف الذهن العبارة ويحتسب اعاده الشرح له وتكرارا يعني يحرص على أن يوصل المعلومه إلى إلى الطالب على الوجه المرضي الذي يليق بالطالب إن كان مبتدئا حينئذ لابد من ماذا لابد من اتيان بعبارة صالحة لمستوى عقلي وفهمي وإن كان أكبر من ذلك حينئذ ياتي بماذا لا أن ان ترقى فيه في الشرح فياتي بعبارات وبقواعد وأصول تكون مناسبه للمتوسط هذا الأصر لو وجد تفصيل وميز لطلبه العلم مبتدئ ومتوسط ومنتهي لكان الشرح مناسبا لكل واحد بحسبه يعني من جهه الالفاظ ومن جهه القواعد ومن جهه الفروع لكن لما اختلط الحابل بالنابل هنيدي صار المعلم لا يميز لا يدري وقد لا يعرف طلابه اصلا هذا الموجود الان هنيدي كيف يشرح يشرح لمن مبتدئ ومتوسط منتهي هذا محال هذا هو شخص واحد يتكلم بلسان العربي كيف يجمع بين هذه المراحل الثلاث اين يريد يصور المساله فقط للمبتدئ ولا يذكر له دليلا ويذكر الدليل للمتوسط فكيف يذكر ولا يذكر في وقت واحد هذا محال ولذلك صار ماذا صار يستصعب بعض طلبه العلم لما نها اهل العلم في تدريسهم العلم أنه لا بد من مستوى اعلى من المبتدئ المبتدئ اذا يصرف نفسه قبل أن ياتي إلى الى الدرس قال ان يحرص المعلم على تعليمه وتفهيمه ان يجمع بين الأمرين يعلم المسألة هذا علم ويحفظها ثم يحفظها على فهم او لا على فهم وقد يحفظ المسألة ولا يفهمها صحيح ام لا قد يحفظ متنا كاملا ولا يفهمه أو يفهم بعضه ليس كل من حفظ فقد حفظ وليس كل من ادعى أنه حفظ وفهم يكون قد قد فهم لأن هذه تتعلق بماذا تعلق ببذل الجهد والاجتهاد والتحصين لا يمكن ان تتعتى الحفظ مره واحده ولا يمكن ان يتاتى الفهم كذلك مرة واحدة ولابد من التدرج التدريجي في في ذلك فقد يكون يظن, يظن هو في نفسه أنه حافظ المتن لكنه في الحقيقة ليس ليس بحافظ ويظن أنه قد فهم لكنه في نفس الامر لم يكن لم يكن ذا فهم ثم يختلف بدا عدم فهمه قلة واكثرا فان اذا يحرص المعلم ويعيد مرة ومرتين من أجل ان يفهم من لم, لم يفهم ولذلك قال ببذل جهده يعني وسعه وتقريب المعنى له ل للطالب من غير اكسال لا يحتمله ذهنه ذين له ماذا له حد له لو حد لا سيما الصغير لا سيما الصغير واما الكبير الذي اذا القيت عليه المساله فهمه هذا فهمها هذا لا يقال بانه ماذا بانه يحتاج الى هذا النوع لكن الذي يكون صغير لان في السابق كان بعض طلبة العلم يكون عمره 7 سنين هذا كيف تاتيه وجه الاستدلال وتاتيه بالادله وراوى داوود والاخري وتضعف السند لا يفهم لا يستوعب هذا صحيح لكن الذي تجاوز ال وتجاوز ال هذا يستطيع لو شرحت له هذه المساله فهمها أو لا فهمها حينئذ هو قد يكون من وجه قد يكون من وجه هو مبتدئ ولا يكون كذلك من من اوجه اخرى كذلك هذا هذا المعمول به وهذا لعله هو الذي جرء أو شجع كثيرا من معلمين في هذا الزمان انهم يطرحون الشرح باعتباره المنتهى لانهم في الأصل ماذا هو قريب من من المتوسط قريب من... لا سيما كان ياخذ ولو على وجه الثقافة فيما يسمى الان بالجامعات او المعاهد نحو ذلك هذه قد يأخذ منها ماذا بعض الثقافات يكون عنده علم بان علما يسمى اصول الفقه وقد يبحث في كذا ويبحث في كذا وعنده كذلك ما يتعلق بالفقه كتاب الطهارة ويذكرون العلهم يكون باب المياه ثم باب الانيه ثم للاستنجاء ثم العلهم السواك ثم ثم إلى اخره عنده تصور عام فإذا جاء الى الدرس لعله يفهم شيئا هذا الذي قد يستفيد من من هذه المراكز سواء كانت جامعه او غيرها ونحن نقول دائما ما أفسد العلم لهذه ما افسد العلم لهذه الجامعات هذه والمعاهد هي التي هي التي كان سببا في افسادنا لانه ارادوا أن يخرجوا العلم من المدارس من أجل ماذا لما رتبت الوظائف على الشهادات ولن ياخذ شهاده إلا إذا اذا تعلم وكيف يتعلم قال لا من ترتيب الطلاب الى اخره واختبار وسنقوله سنه ثانيه والفصل الاول والفصل الثاني وسحب ماده وضم ماده الى اخره فحينئذ كان ماذا كان هذا سببا في أن العلم قد اخرج من من المدارس فاختلف طرائق التعليم فالذي يجلس في المسجد لعله قد يدرس في هذه المواضع لكن العكس قليل هو لا يرى نفسه انه يجلس في في مسجد ويعلم يقول لا ليس لنا هذا ويتواضع يقول على وجه التواضع لكنه يجلس ويعلم المسلمين في الجامعات يرى ان هذا يفترق عن هذا صحيح ام لا هذا الموجود هذا يدل على ماذا على أنه لا يعلم علما ولا يعلم طلابا لان لو كان يعتقد انه يعلم علم ما الفرق بين وبين المسجد لعرف بينهما ولو كان يعتقد أنه يعلم طلابا ويدرس لما كان ثم فرق بين طلبه الجامعة وبين طلبه المساجد هذا لا اصل فيه لكن لما ضعف وعلم من نفسه وقد يكون يتكلم ويتجرى يقول ذلك وقد يستحي ويسر نفسه لكن العلم كما ذكرت له مظان ولذلك ينظر فيه بهذا الاعتبار قال من غير الاكثار لا يحتمله ذهنه اذا هذا باعتبار الصغير يعني لا يقال بان هذا كيف حينئذ احيانا نشرح ونوسع المساله لا لسه انت هذا كلام لا يصدق عليك أنت لو شرحت لك المساله لا لفهمتها انت قبل ايام من كنت تختبر وتقرا مذكرة في 80 صفحة واختبرت بها وتاتي عندي هون تقول انا مبتدئ لا استوعب ها صح ولا لا اكثر الطلاب على هذا فياتي في الثنوية ويقرا رياضيات ويقرا كيمياء وفيزياء وإذا جاء عند الدرقه لنا مبتدئ انا لا افهم لماذا انت تدع أنك غبي احمق لا تفهم انت تفهم بدليل ماذا أنك جئت بي بدرجه عاليه في كذا وكذا ولو كان على جهة المعلومه التي لا تقف بكثره يعني هو يذاكر ليله اختبار ويدخل اختبار ما شاء الله ياتي بدرجه كامله واذا خرج نسي لا اشك ليس بحثنا في ماذا في كونك تنسى بحثنا في كونك قد استوعبته سبعه اولا السوعه ويأتي مادتين ومثلت مادتين ولا احد ولا الى اخره بل ويؤلف ويكتب بحثا الى اخره واذا جاء في المسائل قال هذا مبتدئ هذا الدرس موسع هذا الى اخره وهذا يضحك على على نفسه ويتهم نفسه بالحماقه والغباء وانما طالب العلم يثق في في نفسه ويعلم أنه يستطيع باذن الله تعالى أن يحصن ويجتهد ويحضر الدرس قبل ان ياتي ثم يركز في الدرس ثم بعد ذلك يذهب وينخصه او الى اخره كما هو معلوم اذا من غير اكسال لا يحتمل ذهنه هذا المراد به صغير السن او الذي لا يميز أو عنده ضعف في في الفهم ونحو ذلك لان الفهم الذي يتربى عليه طالب العلم ويتوسع في مداركه الحفظ هذه مدارك بمعنى انها ماذا ملكات قد يكون في أول امره لا يستوعب ثم لو جلس وصبر مره ومرتين وثلاث اعتاد على سمعه على هذه الالفاظ والصلاحات ثم بعد ذلك سيفهم كلمة أو كلمتين ثم في اليوم الثالث الاسبوع الذي يليه فإذا به يفهم الكلام على على وجه هذا الأصل الذي ينبغي ان اعتمده اما ان ياتي ويظن انه يسمع ويفهم كل كلمة هذا انا ارى انه غبي وأنه احمق لن يحسن لانه سيذهب كما هو معلوم فلذا نقول هل تريد أنت يا طالب العلم هل تريد أنك تسمع الدرس فتفهم على الوجه الذي فهمه من يلقي الدرس مطلقا أي اي مكان حتى لو كان دكتور الجامعه عنده خلل في توصيل المسائل لا يمكن أنك تأتي وتجلس وتسمع المساله لاول مرة ثم تريد ان تستوعبها كالملقي هذا من المحال يعني اذا كان الانسان له له 20 سنه و30 سنه يدرس العلم وهو مع العلم وانت الآن لزلت صغيرا يعني ما عرفته العلم من سنة ونحوها وتجلس وتريد ان تفهم في سنة ما فهمه المعلم في 30 سنه وكتب وصنف فيها وألف وتامل وتدبر وراجع وقرأ وجرد الاخرين هل تريد ان تفهم المساله كفهم المعلم إن اردت ذلك فانت لا تدري ما تطلب وإنما ياخذ ماذا ياخذ اصل الفهم ياخذ اصل الفهم يعني المساله من من حيث هي ثم يترقى بعد ذلك ما ترقى معلمه قال أو بسط لا يضبطه حفظه قال ويوضح لمتوقف الذهن العباره متوقف الذهن توقف المطر انقطع أن ومتوقف الذهن يعني الذي عنده انقطاع في الفهم ماذا ما تصنع به يقول ماذا توضح له العباره يعني <تصفيق> كرر عليه ولادري ان يفهم ولادري أن يفهم هذا العله في القديم كانت القراءه كل طالب له نوبه كما ظاهر هو كلام مصنف يعني يقرا بنفسه على المعلم الدروس الخاصه هذه ولعل هذا كان فيه في السابق وحينئذ اذا كان كذلك فعانه الله <تصفيق> قال ويحتسب اعاده الشرح له وتكراره يعيد مرة ومرتين لا الى اخره وليس بلازم ليس بلازمين. ونحن الآن قد يعيد المعلم لكن ماذا أن يرجع الطالب فيستمع إلى الدرس مرة أخرى يسمع مره ثانيه وثالثه ورابعه وهذا مما مما ينبغي نعتني به طالب علم الدروس التي قد تكون فيها شيء من القوه او مسائل عديده أو كثيرة لا, لا ينبغي للطالب ان يكتفي بحضوره ثم لا يستمع يقول انا حضرت الدرس طيب انت حضرت فهمت كل شيء صحيح نعم فيحتاج انه يسمع مره ثانيه ومره ثالثه ويعيد واذا اشكل عليه شيء رجع وبحث هو بنفسه قبل ان يسال هذا الاصل واما ان يكتفي قلت حضرت الدرس هذا كما لو درس الطالب متنا وهذه من الامور التي يكون فيها خلل عند طلبه العلم لا لا, يق... لا نفسياتهم لا لا تقوى على اعاده المتن مره ثانيه اذا انتهى ادروميا انتهى يعني <تصفيق> وضعه في الرف ولا يريد ان يعود اليه مره اخرى هذا خطأ كبير وهذا يسبب لهم ماذا عدم عدم رسوخ حفظ المتن وكذلك فهم المتن, المتن هذا العلم يقراونه مره ومرتين وثلاثه واربعه هو الطالب اصلا يقراه مرة ويعيد مره ثانيه ثم شرح يقرا على المعلم ثم حاشية تقرا على المعلم ام هكذا فقط انتهي واذا انتهى الكتاب الذي يليه الكتاب الذي يليه ثم يصل الى الفيه وينتهي وتجده ضعيفا لا يفرق بين فعل الماضي ومضارع يصير عنده خلل السبب هو, هو هذا قال هنا ويبدا نعم قال ماذا ويحتسب اعاده الشرح له لمن اي للمتوقف الذهن وتكراره يعني يكرره مره بعد بعدما قلنا هذا ليس بلازم وممكن ان يعتاض عنه الانسان في هذا الزمن بي سماع الدرس مرة أخرى وذكر اهل العلم ثقوب الذهن لانه عله القبول وسبب الفهم إذا اوتي الانسان فهما هذا يعتني به أكثر مما لو اوتي حفظا يعني سننجمع بين الحفظ والفهم هذا حسن جيد هذا لكن اذا فانا اذا كان أحد الوصفين ناقصا عنده فنقصان الحظ اولى بنقصان الفهم لماذا لأن العلم ليس كله يحفظ لا يوجد احد ممن في الدنيا كلها يحفظ ماذا يحفظ جميع حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما يحفظ بعضها ثم لا يوجد لا يوجد احد في الدنيا يحفظ جميع مسائل الفقه جميع الكتب وجميع ما يتعلق بالفنون على جهة التفصيل وجميع اقوال السلف فيما يتعلق بي بالايه الاولى والثانيه والثالثه لا وجود له صح ان لا لكن الفهم قد يوجد من يفهم الايه ويستوعبها وياتي ب تعبير من عنده عما ادركه هو من كلامه العني ان اذا اوت ولذلك الذي يتقن لسان العرب يستطيع أن يعبر هو بماذا بما فهمه لكن لما يكون عنده ضعف في لسان عربي اذا اراد ان يعبر قد اخطى كذلك هنذن كيف يعبر ليس كل العلم يؤتى به بحفظه بالافاظ وانما يؤتى به بالمعنى ولذلك ينظر فيه بهذا الاعتبار اذا عله القبول سبب الفهم هو ثقوب الذهن والبلاده تنافي ذلك الفهم والقبول اذا كان بليد الذهن كيف يتعلم هذا صعب هذا يحتاج الى ماذا يحتاج الى ان يعالج نفسه وله طرقه يحتاج الى معالجه قال والبليد لا ينفعه طول التعليم كالصخر لا ينبت فيه بدواب الوطر صخره وطر صباحا ومساء <تصفيق> اليوم تبي وط... النبات الجواب ولا كذلك بليد الذهن المغلق كذلك قال ابو هلال العسكري واعلم أن الذكاء وجوده القريحة وثقوب الذهن جواهر نفيسه أو كذلك جواهر نفيس يعني أغلى ما ي... يؤته الإنسان هو ماذا هو الفهم هو هو الفهم اما المال والى اخره هذه أمور تذهب فإذا طلب صاحبه العلم فبلغ فيه مبلغا فقد حفظ جمالها على نفسه اذا اوتي فهما وحفظا فجعله في الشريعة هذا جعله فيه في محلها لكن لو اوتي فهما وحفظا وجعله في امور اخرى ليست بقريبه من الشرع ولا تموت عليه بالصلاه لاشك انه محروم قال وأحرز منفعتها لها. ومن ترك الطلب حتى كل ذهنه وعمت فطنته وتبلدت قريحته مع ادبار عمره كان كمن عمد إلى ما عنده من الياقوت والدر فرضه الرد الدق وابطل الجمال والنفع به وإذا كان ما جمعته من العلم قليلا وكان حفظا كثرت المنفعه به ابو العاسكر هذا له له جمع جميله جدا فيما يتعلق به في العلمي يقول ومن ترك الطلب حتى كل ذهنه اذا من أسباب البلاهه ها عدم طلبه ومن اسباب تحريك الذهن والطلب لانك تنميه كذلك عندما الانسان يكون بعيدا عن عن القراءه والتحصيل والمراد من التي تنمي الذهن ليس كل قراءه تنمي الذهن وليس كل حفظ او علم حينئذ يفتق الذهن لا لو كان يقرا صباح مساء في الجرائد ما فاده شيء لكن يقرا في المواقع وصفحات الفيسبوك ونحوها ما تفيد شيء لكن لو يقرا في أصول الفقه ويقرا في مسائل فقهيه وخلاف الفقهاء والعلماء يتحرك الذهن او لا لا شك ان الذهن يتحرك هذا المراد هنا ليست كل القراءه يقرا فقط ولا يدري ما يقرا فقال ومن ترك الطلبة حتى كلى ذهنه وعميت فطنته وتبلدت قريحته مع دبار العمر يعني ذهب العمر لأن هذه تكون في اوائل العمر أشد سكذا له في اول العمر يكون ماذا يكون فهمه وحفظه لا سيما عند عدم انشغاله لان المشغول لا يشغل اذني اذا انشغل انتهى امره واذا محفوظك ولا الذهن والمحفوظ والفهم كل ذلك تابعه لاستقرار الذهن فإذا كان الانسان مستقرا من حيث الذهن حينئذ يفهم ويحفظ الى اخره كان الذهن مشغولا سي إذا اذا اراد ان يكرر محفوظا لن يستطيع ان يحفظه يظن أن ان أن ان الكتاب او المتن هو الصعب لا صعوبه انما كانت فيه في ذهنه لسه متفرغه وكذلك قد يظن ان هذه المساله او هذا الباب أو هذا العلم أو هذا الدرس او هذا المعلم الى اخره انه مما يغلق الفهم لا وهو قد ياتي الى الدرس وهو مشغول الذهن هل اذا هذا لن يفهم ولن يستوعب اذا لابد من ماذا لابد من استقرار تعلق به بالذهن من اجل ان يحفظ ومن اجل ان يفهم وإذا كان كذلك حصل له ما, ما اراده قال وإن كان ما جمعته من العلم قليلا وكان حفظا كثرت المنفعة به وإذا كان كثيرا غير محفوظ قلت منفعته يعني لابد من قدر يحفظه هذا المراد بي بكلام ابي هلال العسكري لابد من قدر يحفظه هذا المحفوظ هو الذي تنطلق منه وهذا الذي يعتني به العلم فيما يسمى بالمتون هذه التي يجعلون في المنثورات وفي المنظومات هي التي تكون اصل عند عند الطالب الاسيما فيما يتعلق بالمثل المنتهي يعني اجرميه ملحق الى اخره هذه تذهب معه مع الزمن ولا تبقى لكن الاصل الكبير الذي هو كالالفيه مثلا او الكافيه ونحو ذلك هذا الذي عض عليه بالنواد هذا الذي يبقى هذا هو نقطة الانطلاق عندك في في هذا العلم واما اذا لم يكن عنده محفوظ حينئذ يكون تائها يكون تاه لا يدري كيف يصنع كيف كيف يضبط الفن قال وإذا كان كثيرا غير محفوظ قلت منفعه قال حدثني الضراب قال سمعت ابي العباس ان فاطيق كان علم الاصمعي في قمطر إلا أنه كان حفظا يعني في شيء يسير قمطره ما يمكن حمله على دابه نحوه حينئذ او في كتاب حينئذ هذا يمكن جمعه يجعل له 100 صفحه من العلوم كلها ويحفظها ينتفع بها خير مما ذا خير من كثرة القراءه لا ينتفع بها ولذلك جد في الحصول المتاخر الآن من الامور المخالفه للمنهجيه عندها العلمي هو أنه يهتم طالب العلم مبتدئ وحين يكون متوسطا به بالجرد جرد المطولات هكذا يقول جرد المطولات يعني يقرا الفتاوى مره ومرتين يقرا تفسير ابن جرير ويقرا المنهاج ليس من الكتب الكبار هذا المنهاج وبعضهم صغير طالب العلم كل قراءه درء التعارض وقطعا دون أن أحرج نفسه واحرجه لن يفهم شيئا منه قطعاً هذا مقطوع به كبار مشايخ لا يفهمون هذا الكتاب ولذاك يطوون صفحاته ولا يدرون ما ماذا يعني شيخ الاسلام لتيمير رحمه الله لكن نشاهد أنه انهم يعتنون بمثل هذه الكتب وجردها والله اعلم أنه قد يكون له لحظ في النفس وإلا هذه لو جرد الكتب وجلس عمره كله لو بلغ 100 سنه لن يتعلم لن يتعلم نعم قطعا هذا لابد أن تعرف أن سنا أهل العلم وطراقه العلميه هذه معتبره فيه في التقرير قد يقول طالب العلم أنه ماذا أنه هذا كلام فيه فيه نظر كيف الانسان يقرا مرتين وثلاث فتح البال ولن يتعلم نعم لن يتعلم ولذلك خذ رساله صغيره واقراها ثم تركها اسبوع او اسبوعين او ثلاث ثم تعال وعد المسائل التي قراتها خذ هكذا تجربة لان لن تجد العلم يبقى معك لكن عندما تكون حافظ لبلوغ المرام وزاد المستقنع قد ضبط الكتابين ثم اقرا فتح الباري سيبقى معك اولى سيبقى معك لسيمه فيما يتعلق بالمسائل المحفوظة عندك أما مجرد القراءه هذه لن تفين وانما هي من باب التشبع بما لم يعطى هذا قرأ كذا وهذا قرأ كذا الى اخره ويظنون أن العالم الفلاني اذا قال قرأ الكتاب كذا ابن جرير مرتين وثلاثه واربع انه يقلده في ذلك لا ليس الأمر كذلك هذه الا المطونات والوجردها هذه مرحلة نهائيه بعد أن تجلس في بيتك تنتهي مماذا تنتهي من مرحلة الدروس التي تاخذ عن عن اهل علم وهذا فيما يتعلق به الكتب الكبار التي تكون تاسيلا نعم يمكن طالب العلم يجرد ما يتعلق بالسيره أثناء الطلب ولو كانت مجلدات أو ما يتعلق باعمال قلوب أو ما يتعلق بتراجم وطبقات هذا لا باس به لا باسميه ان يقراوا بل قد يكون هذا وقته لأنك تجد فسحه من من الوقت لا تدري ماذا تصنع لكن مثل تفسير الجرير وفتح الباري ودرر التعارض في التاويه 100 هذا يحتاج ان تقراها كلمة كلمة وان تكون اهلا لفهم كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ولذلك الان ينقلون عن متيميه رحمه الله تعالى نقلا بالمقلوب لا يفهم, لا يفهم ماذا يريد شيخ الاسلام رحمه الله ويزعم انه ماذا ها انه استاذ مشارك لكورس الا طاوله الله <تصفيق> الاخ كل <تصفيق> هذا لا يفيد ولماذا لانه ليس متعصراً. ليس متاثرا ليس متاثرا اذا هنا قال كان علم الاصمعي في قمطر الا أنه كان كان فيعتني طالب العلم به العلم بذلك ولا يقلد غيره تبي المنهجيه دائما نقول طلبة العلم لكنهم لا يسمعون المنهجيه في طلب العلم خذها فائده ك ثوب غيرك يعني انت الان تاتي وتلبس ثوب زيد من الناس ياتي بالمقاس او انه يختلف يختلف قد تجد شخصا اذا لبس يستوي معه طولا وعرضا لكنه ليس بمضطرد كلما وجدت طالب علم وهو قصر على منهجيه بل حتى لو كان عالما صار على منهجيه معينه انت تسيير بسيره مطلقا قطعا هذا, هذا كما لو جئت بثوبه ولبسه قد يكون قصيرا جدا وقد يكون يسحب قد يكون انت عريض وهذا نحيل والى اخره لن يمكن أن تأتي المنهجية المنهجيه مطلقا موافقه للشخص ذاته وانما تاخذ الاصول العامه لابد من حفظ لابد من شيخ لابد من مشهورات كتب تقرا ونحو ذلك اما قرأ فلان كذا ولابد ان نقرا له ولذلك قد, قد يقلد غيره وجدته كثيرا من الناس هذا يحفظ زاد المستقل عنده قدره عنده وقت آخر لا يستطيع عنده عمل ملزم إلى اخره بيته عائلته لا يستطيع ان يتفرغ كتفرغ ذاك لزاد المستقل عنيد هذا من الخطأ أن يبدأ في الزاد ولو بدا لن ينتهي ولن يحفظ وانما ياخذ العمدة ياخذ اقصى المتصرات ياخذ الكتاب يليق به وقد يفوق ذاك ليس بلازمي كل من احفظ حفظ الزاد حينئذ يكون ماذا يكون قد ضبط العلم بي اصل لا وانما كل شخص ياخذ ما ما يستطيعه هذا يستطيع ان يحفظ البلوغ هذا لن يستطيع ياخذ العمدة وليس بلازم قلنا لا بد يكون عندك محفوظ لكنه ليس هو الميزان في فهم العلم وضبطه من كل وجه لأن الفهم له دور والقراءه لها دور والجلد في التتبع المسائل له دور قد الحفظ ليس كل شيء انما هو ماذا انما هو الفهم والتصبر والصبر قال هنا ويبدا يعلم المعلم بتصوير المسائل ثم يوضحها بالامثله تصوير المسائل اقصدون به ماذا توضيح المفردات المياه ثلاثة ما المراد بالمياه جمع ما المراد به وثلاثه المراد به اسم عدد كذلك اذا يبين له مفهوم المبتدا ومفهوم الخبر أو ان شئت قل مفهوم المحكوم عليه ومفهوم المحكوم به هذا يسمى ماذا تصوير للمساله ثم ياتي الدليل مدللا على أن ال ثلاثة استقراء وتتبع إلى اخره ثم ما للسدلال هذه مرحلة ثالثه وحاله ثالث المبتدي الذي هو صغير في السن بهذا القيد او الكبير الذي لا يفهم حينئذ تاتي به بتصوير المساله فقط تصوير المساله ولا يذكر له الدليل لانه لن يستوعب وإذا كان يستوعب الدليل يذكر له الدليل ثم وجه للاستدلال ثم إذا كان عنده سعه في الذهن ونحو ذلك بذكر الخلاف وذكر اصل المساله وتفريعها فلا باس بذلك لا باس بذلك كما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى قال يبدا أي المعلم بتصوير المسائل ثم يوضحها توضيحها يعني يزيدها ايضاحا وبيانا بالامثله وذكر الدلائل يعني الادله الداله على ذلك ويقتصر على تصوير المسألة وتمثيلها كل كلها مثالا لمن لم يتاهل لفهم ما اخذها او الذي لا يكون عنده قدرة ولا فهم أن يصل إلى معرفه الدليل لا يذكر له الدليل واذا كانت عنده قدرة أن يفهم الدليل بمعنى انه يذكر له الدليل لكن بشرط أن, أن يفهم ما اخذ الدليل كيف وصلنا إلى الحكم الشرعي فيذكر له ذلك واما مجرد ذكر الدليل هذا لفائده منه البتة الا اذا كان يريد أن يحفظه فقط أما أن ان يدرك حقيقه الدليل وكيف دل هذا لا يستوعبه قال ويذكر الأدلة والمآخذ أو ماخذ المآخذ والمآخذ يعني ايش ما المراد بالماخذ وجه للاستدلال كيف دل الدليل على هذا الحكم الشرعي حين تقول ماذا مثلا تقول الشرك محرم قال تعالى ولا تشركوا به شيئا ما وجه للاستدلال لا ناهيه والنهي يقتضي التحريم اذا هذا وجه الاستدلال واجول كيف اخذنا التحريم من قول تعالى لا تشركوا يقول هذا نهي والنهي يقتضي التحريم قد يستوعب هذا وقد لا لا يسلم لكن يذكر له اذا ذكر الدليل وماخذ الدليل هما شيئان تصوير المساله توضيحها بالامثله هذان شيئان ثم يذكر الدليل ثم بعد ذلك يذكر الماخذ هذا يستطيع اكثر طلبة العلم اليوم قال ويذكر الأدلة والمآخر لمحتملها الذي يحتملها ويبين له معاني أسرار حكمها وعلالها هذا زيادة يعني لي ليس فقط يكتفي بما اخذ الدليل وانما اذا كان ثم حكم شرعية تتعلق به تشريع هذا الحكم ذكرها وما يتعلق بتلك المساله من فرع واصل ومن ومن وهم فيها في حكم أو من وهم فيها في حكم أو تخريج أو نقل بعباره حسنه حسنة الاداء بعيده عن تنقيص أحد من العلماء هذا ذكر الخلاف كذلك يعني يذكر الاصل والفرع فيربط الفرع بأصله كما هو عاده العلمي عليد الله يترك الطالب هذا اهم شيء في في مجالس العلم لا يترك الطالب هكذا يلقن الجزئيات والفروع ثم لا تربط باصولها هذا لو بقي مئه سنه يطلب العلم لن يحصل شيئا وانما لا بد من ربط الجزئيات أو الفروع بماذا باصولها عنيد لا بد يقول هذا مبني على اصل كذا وكذا ويدركه واذا لم يدركه عنيد يقع في اشكال قال ويبين من وهم فيه في حكم قد اخطا فلان فيه في هذه المساله بعيده عن تنقيص احد من العلماء ليس المراد التنقيص انما المراد به ماذا رد وهذا من الواجبات شرعا يعني مما يجب على أهل العلم بيان من اخطا في العلم هذا متفق عليه مجمع عليه بين اهل العلم لكن لما كان الناس الآن عندهم حزبيات وعندهم أمور ورؤوس وكبار لا يريدون أن ان يصابوا بشيء من التخطئ لانه قد يزلزل النظره اليهم حينئذ منع وهذا الوجه يقول ما دائما ان هم العلماء مسمومه العلماء مسمومة يطعنون في المخالفين صباح مساء واذا تكلم فيهم قالوا هذا لحوم العلماء مسمومه <تصفيق> حلال عليهم <تصفيق> حرام علينا قال هذا لا لا يجوز اذا الرد وبيان المخطئ هذا من أصول الشريعه الرد على المخالف هذا من أصول الدين فكما قال الشبك رحمه الله تعالى والف رساله في بذلك هذا متفق عليه لماذا لأن هذا الخطا سينسب الى ماذا الى الشرع فانت مطالب بحمايه الشريعه وصيانه الشريعه والدفاع عنها لالا يدخل فيها ما ليس ما ليس منها فاذا اسند شيء وضم شيء إلى الشرع وليس منه حينئذ يكون ماذا يكون فيه شيء من نسبة الشرع إلى الباطل فيكون باطل قد دخل في الشرع فيظن الناس أن هذا الحكم الشرعي هو الشرع وليس الأمر كذلك حينئذ يجب على العالم ان يبين هذا يبينه اولا دون ذكر الأسماء ان لم إلى الأسماء وهذا أولى نسيمه في ازميله قد تتعلق النفوس ببعض الأسماء وإن تعين ذكر الاسم تعين عليه اذكره رضي من رضي وابى من من ابى قال ويقصد ببيان ذلك الوهم طريق النصيحه يعني بيان ذلك الوهم الذي اغلط فيه العالم مقصوده ماذا طريق النصيحه دين النصيحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتعريف النقول الصحيحا ويذكر ما يولده قال ابن رجب رحمه الله تعالى كلام نفيس جدا له فيما يتعلق بالرد قال اعلم أن ذكر الانسان بما يكره إنما يكون محرما إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والتنقيص لانه هذا قد يقال داخل في ماذا داخل في في الغيبه تغتاب العلماء تذكر اخطائهم ترد عليهم حين يقول هذا إذا كان المقصود به الذم والتنقيص صار محرما واذا لم يكن ذلك صار ماذا صار جائزا بل واجبا على العالم قال فاما إن كان فيه مصلحة عامه للمسلمين أو خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل هو مندوب إليه قال وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل وذكروا الفرق بين جرح الروايه والغيبه وردوا على من سو بينهما بينهما من المتعبدين وغيرهم مما لا يتسع علمه ولا فرق بين الطعن في رواه الفاظ الحديث والتمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل الى اخر كلام رحمه الله اذا هذا يعتبر اصلا من أصول الدين انه لابد من بيان الخطأ ولابد من رده وإذا تعكر أو ساء بعض الناس هذا يدل على خلل عنده فيما يتعلق بحفظ الشريعه ونحوها قال ويذكر ما يشابه تلك المسألة ويناسبها ويناسبها وما يفارقها ويقاربها ويبين ما اخذ الحكمين والفرق بين المسالتين يعني ما يسمى بالجمع والفرق لان ثم مسائل متشابهه في الظاهر يظن الطالب ماذا أن هذه المساله هي عين المساله وحينئذ نكون ماذا يكون بينهما فرق وينبني عليه الفرق في الحكم الشرعي هذا يسمى فرقا يعني يفرق بين مسلتين قد يظن الطالب ان هاتين المسلتين ليس حكمهما واحد ويبين العالم ماذا انه لا فرق بينهما هذا ما يسمى بالجمع بين النظائر قال ولا يمتنع أي المعلم من ذكر لفظه يستحيى من ذكرها عادة إذا احتاج إليها ولم يتم التوضيح إلا بذكرها يعني قد يحتاج احيانا لسم فيما يتعلق بالفقهيات او يتعلق به شرح بعض مفردات الكتاب أو السنه أن يذكر لفظا مما يستحيى منه فيذكر حينئذ لحاجته والا العصر الكنايه كما قال الله تعالى هم لباس لكم وانتم لباس لهم هذا كنايه عن الجماع ونحوي قال فان كانت الكناية تفيد معناها وتحصل مقتضاها تحصيلا بيينا لم يصرح بذكرها بل يكتفي بالكنايه عنها هذا اصله هذا هو اصله وكذلك إذا كان في المجلس من لا يليق ذكرها بحضوره لحيائه أو لجفائه لحيائه يعني يستحي اذا ذكرت هذه الكلمه أو لجفائه بعض الناس اذا ذكرت بعض الالفاظ فاذا به يتجرى ويسال <تصفيق> هذه كلمات ذو جفاء فيقنع عن تلك اللفظه بغيرها ولهذه المعاني واختلاف الحال والله اعلم ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التصريح وتارا والكنايه اخرى كما هو معلوم في السنه والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين